بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القياما فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان اینسان يومئذ این المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبه الانسان يومئذ ذما قدم واخر بل الانسان صيرا ولو القاما ذيرا لا تحرك بين نسالك للعجل بي اننا لا جمع و قانا فاذا قراناهم بَيَانَ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَادِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآثَارَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يومئذ صَغُُّ عَي يُخواَالَ بفَطِ كَلَّ إِذاَا فَل وَتِ التَّرافِي كَلَّ إذَا بَلَ غتِ التَّاقِي وَقلَمَن وَق وقل تفت الساق بالساق الى ربك يوم اهل للمساق فنا صدق ولا وصلنا أَو لَاكَ فَأَوْلَا ثُمَّ أَو لَاكَ فَأَو لَا أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يكن طفة من